ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أنقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء قالوا بلا قد جاءنا نذير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 فشحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربه بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة واجر كبير واسر قولكم او جهرو به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور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 يأتيكم فَمَن يَأْتِيكُمْ فَمَن بِمَا